الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره لقول الله جل في علاه أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وروى ابن ماجة رحمه الله عن جابر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا لا تأمن امرأة رجلا ولا اعرابيا مهاجرا ولا فاجرا مؤمنا الا ان يخره بسلطان يخاف صوته وسيفه وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي خلف الحجاج والحسن والحسين يصليان وراء مروان وقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر رواه أبو داود وقال البخاري رحمه الله في صحيحه باب إمامة المفتون والمبتدع, والمبتدع باب إمامة المفتون والمبتدع وقال الحسن رحمه الله صلي وعليه بدعته ثم روى عن عبيد الله بن عدي بن خيار إن انه دخل على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو محصور فقال انك امام عامه ونزل بك ما ترى ويصلي لنا امام فتنه ونتحرج فقال الصلاه احسن ما يعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم وتصح إمامة الأعمى والأصم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوما رضي الله تعالى عنه لأم الناس وهو أعمى رواه أبو داود وقيس عليه الأصم والأقلف لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فتصحت إمامته وكثير لحن لم يخل المعنى والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة في الكل للخلاف في صحة إمامتهم ولا تصح امامه العاجز عن شرط او ركن الا بمثله لاخلاله بفرض الصلاه الا الامام الراتب بمسجد المرجوز الا الإمام الراتب إلا الإمام الراتب بمسجد زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى بهم جالسا فصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان يجلسوا ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين متفق عليه وتصح قياما لأن لأنه الأصل ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى خلفه قائما بالإعادة <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه لا يزال الكلام على الامامه من الاولى بها وكيف يكون الامام فذكر انه لا تصح امامه الفاسق الا في جمعه وعيد يتعذر أخلف غيره إلى شك أن الفاسق هو الذي يعمل ذنبا ويصر على ذلك الذنب يستمر عليه وأن عبادته ناقصة وذلك لنقص دينه والفسق هو الخروج عن الطاعة والخروج عن, الاستطاع، عن الاستقامه وقد ذكر الله ان التنابز بالالقاب من ذلك ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق وكذلك عظام ذكر الله ان المضاره اللي بعض الناس تعتبر فسوقا قال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم اي ذنب ومعصيه ثم يقال كل الذنوب الاصرار عليها يسمى فسوقا فلا تصحوا إلا في الجمعة والعيد إذا كان إماما يفرض نفسه كالأمراء المعتادي وأما في السلوات السلوات المكتوبة فإنه يختار لها الأدقية لكن إعادة الصلاة في أحد المساجد إذا تقدم من هو معروف بفسق إجازة الصلاة خلفه أكما بأذي الاثار الاتيه فإذا مثلا عين في مسجد إمام عليه أثار الفسوق فإنه يجب على اهل المسجد أن يمنعوه وأن يراجع فيه إذا عرف أنه يشرب الدخان أفإن هذا ذنب يعتبر من الإصرار عليه من كبائر الذنوب وإذا كان مثلا يحلق لحيته، اعتبر هذا ذنبا ولو عدوه من الصغائر لكن لا صغيره مع الإصرار إذا أصر عليها أصبحت كبيرة إذا عرف بأنه يستمع الأغاني يبيت على سماع الأغاني والملاهي والنظر إلى الصور الخليعة الفاتنة ينظر في الافلام الخليعة وإذا ما تبثه القنوات الماقنة فإن هذا من الفتنة ويعتبر ذنبا يقدح في عدالته وكذلك الوقوع في المشتبهات إذا كان يتعاطى شيئا من المعاملات المشتبهة أو كذلك يتعاطى شيئا من الأعمال المحرمة إذا كان يتعامل بالربا إذا كان يأخذ الرشوة إذا كان في معاملته يبيع بالغرار أو البيع المنهي عنها إذا كان يعق أبويه أو يقطع أرحامه أو يهجر بغير موجب إذا كان كثير السباب واللعن والشتم والعيب إذا كان يستعمل القلب ورمي المحسنات الغافلات نحو ذلك إذا اجتهر أنه يأكل مال اليتيم إذا أُرف بفاحشة الزنا أو اللواط أو نحو ذلك فإن هذه تقدح في العدالة وتلحقه بالهسقة فقد ذكروا أمثلة كثيرة عن الفسوق الذي ترد به الشهادة لما ذكروا كتاب الشهادات ذكروا ما يكده بالشهادة ومثلوا كثيرا حتى بلغ بعضهم ان ذكر قاده قادة يتقده بالشهادة فكلها تعتبر فسوكا الذي يتصف بها فلا يجوز أن يتولوا هذا المنصب الشريف الذي هو منصب الإمامة ومنصب الخطابة لأن الامام يعتبر قدوة وإذا صلى وراءه وهو يعمل هذه المعاصي فإنهم سيتهاونون فيها أرأوه مثلا يتكبر اعتقدوا أنه لا بأس بالتكبر والتمائل والتفاخر أرأوه يسبل يعني يرخي ثيابه أسفل من الكعبين تساهلوا بذلك ذلك وقالوا هذا شيء مألوف إلى مهذورة في ذلك ذكروا ايضا من الكوادح الأشياء التي تنافي المرؤة جعلها من الكوادح من الكوادح في الشهادة وإن كانت لا, لا تلحق بالفسوق ولكن تقدح في العدالة مثلا في بلد كلهم يرتدون العمائم على رؤوسهم ولكنه خلع الامام صار يمشي حاسرا خالف جمهور الناس أقيل هذا خرم رؤته في بلد مثلا يحترمون الجلوس ولكنه لم يحترم ينام عند الجلوس او بينهم او يمد رجليه في وجوههم كل هذه تعتبر كوادث تقده في الشهاده فكذلك ايضا تخرم المروءه يستثنى من ذلك الامراء الذين لهم ولاية ولهم إمارة مفروضة فمثل هؤلاء لا يتجرون على عزلهم إذا فرضتهم الدولة كأمراء وكان الأمراء قديما يتولون الامامه والخطابة الخليفه هو الذي يتولى الخطابه والامير هو الذي يتولى الامامه الامامه بالصلاه وغيرها فقد يكون صالحا وقد يكون فاسقا فيقتدون به ويصلون وراءه الله تعالى قال في هذه الايه افمن كان مؤمنا أكما كان فاسقا ألا يستوون ها هنا أقابل الإيمان بالفسوق فدل ألا انهما ضدان مختلفان مفترقان ايما تفرق ولذلك توعد الفاسق ها بالنار أبك ولي أما الذين فسقوا أفمأواهم النار هل فسوقه فناه والكفر، إلى أنه كابل الإيمان. الحديث الجابر هذا عند ابن ماجه حديث ضعيف، ولكن حيث أنه سكت عن ابن ماجه، فإنهم يستشهدون به ويمكن. انه موقوف على جابر الا انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الجمعة كما ياتي في بابها ان شاء الله وذكر فيه الامامه الا تؤمن امراه رجلا وذلك لنقص النساء حتى ولو كانت اعلم حتى ولو كانوا ابناءها أو كان أبواها وزوجها ونحو ذلك فلا تتقدم المرأة لأن وظيفة ورتبة المرأة التأخر ولذلك في الحديث خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خلف الصفوف يعني في الرجال فلا يجوز ان تتقدم امرأة بالرجال وأما حديث ام ورقه فان صحيح كونها تام النساء اذن لها ان تام نساء اهل دارها إلى ان تام الرجال ولا اعرابيا مهاجرا وذلك لأن الاعراب الذين هم سكان البوادي معهم شيء من الجفى ومن الجحل العادة أنهم بعيدون عن العلم قال الله تعالى الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر أي أحرى وأقرب واجدروا أن لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله يعني انهم يبقون على جهلهم فلا يتعلمون الشريعه فلاجل ذلك يعتبر الاعرابي جافيا فلا يتقدم بالمهاجرين ولا بالقرويين ولا فاسق المؤمنه فاجر ولا فاجر الفاجر يعني الفاسق والعاصي وكلمة الفاجر تطلق على الحليف الكاذب يقال فاجر فلان في يمينه ولكن مع ذلك قد تطلق على ضد البر إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم فعرف بذلك انه لا يتقدم الفاجر الا ان يكرهه السلطان يخاف سوطه وسيفه السلطان القاهر الذي يكره الناس ويلزمهم ويتولى عليهم فتكون له سلطه مسيطره يفرض نفسه ولو كان عنده من المعاصي عنده فيصلون خلفه حتى ابن عمر يصلي خلف الحجاج الحجاج ما ذكروا عليه كادشا في عقيدته ولا كادشا في عبادته إلا أنه مشهورا بالظلم والقتل يعني أنه يقتل بالريبة ويحبس بالريبة وكأنه يدعي أن ذلك أقرب إلى الطواعية يقول إذا سجلنا وقتلنا وضربنا وجلدنا أفإن الناس يسمعون لنا ويطيعون إلى نولولات أمورنا فهذا هو الذي اشتهر به الحجات وإلا فإنه يقرأ القرآن ويعرفه وكذلك إذا يعرف الأحكام ويواظب على الصلاة وإن كان الأمراء في ذلك الوقت آخرنا صلاه العصر ولم يعهد عنه أنه يعمل شيئا من المعاصي بعض الامراء في زمانه قد يشربون الخمر وقد يسمعون الاغاني ما ذكر عنه شيء من هذا ما عدا رهقا في سيفه ومع ذلك حج الناس في سنه ثلاث وسبعين وامر ان يقتدي بابن عمر لان ابن عمر كان افقه الصحابة في ذلك الاهل وصلى خلفه يتقدمه الناس النفسهم عرفه وصلى بهم وصلى ابن عمر خلفه وكذلك من هناك من علماء الصحابة ومن التابعين كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان مروان بن الحكم ابن عم عثمان تولى على المدينة في زمن معاوية وكان مع ذلك انتقدونه ببعض الانتقاد وإن لم يقدخوا في دينه ولا في عقيدته إلا أنه أبوه كان من, من أكابر قريش الذين عصوا وحاندوا ومع ذلك لما أسلم أطرد النبي صلى الله عليه وسلم أطرد الحكم ابن أبي العاص إلى الطائف ولكن لم استخلف عثمان استدعاه لأنه ابن عمه وصار كأن مروان وكيلا لأسلم عثمان أو كاتبا له واتهم بأنه الذي كتب بقاتل بعض أمراء أهل وفي وبكل حال انتقدوه ولما مات يزيد ابن معاوية استخلف في الشام وبقي في بالخلافة السنة أو سنة ونصف ثم مات وأهد بالخلافة إلى ابنه مروان إلى ابنه عبد الملك ابن مروان الذي تولى طال خلافته والذي ولى الحجاج ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة المكتوبة واجبة خالف كل مسلم مرًا كان أو هاجر وإن عمل الكبائر ولكن العل هذا خاص بما إذا فرض نفسه إذا كان اميرا فرض نفسه أو فرضه والي الأمر وألزم بأن يسمع له ويطاع. فإن هو الحال هذا يصل لنا خلفه الصلاة المكتوبة هو خلف كل مسلم حيث أنه سبب بأنه مسلم ولو كان فاجرا ولو عمل الكبائر فبجره عليه قال البخاري رحمه الله باب امامه المفتون والمبتدع هكذا يعني كأنه يقول انه يجوز إذا كان هناك عذر أنك بعد ذلك عن الحسن الحسن البصري رحمه الله أنه قال صل وعليه بدعته يعني قد يكون هناك بأدن الحسن بمبتدئة ويكون لهم سلطة وولاية مثل غيلان الدمشقي فإنه من المبتدع واصل بن عطا عمرو بن عبيد ونحوهم هؤلاء كانوا قد عملوا بداء ومع ذلك قد يكون لأهدين ولاية فيصل خلفه هكذا ثم روى البخاري رحمه الله عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان وذلك لما كان محصورا لما جاء الثوار وعندقوا بذلك حصروه فدخل عليه عبيد الله بن عدي فقال انك امام عامه يعني انت الخليفه امام العامه ونزل بك ما ترى يعني قد حصرت وصار الذي يصلي بالناس هو احد اولئك الثوار يصلي بنا او لنا امام فتنه ونتحرك فعن واحد من اولئك الثوار فرض نفسه يقول عثمان رضي الله عنه الصلاة أحسن ما يصل للناس الصلاة من العبادات الواجبة ومن أحسن وأفضل العبادات فإذا أحسن الناس فأحسن معهم إذا صلى فأسل معهم أن ينادي من العبادات التي يتعبدوا بها إلى الله وإذا أسأوا فاجتنب إساءتهم يتجنب إساءتهم أما إذا صلوا فالصلاة عمل بر يقول بعد ذلك وتصيح إمامة الأعمى والأصل يكره إمامة الأعمى لانه لأنه قد لا يعرف القبلة أو لأنه قد ينحرف من أمنة ويسرى أو لأنه لا يدعم امامه ما يمر من المارة ونحوهم وفضل بعضهم إمامة الأعمى على البصير وذلك لأن العادة أن الأعمى يقبل على صلاته، بخلاف البصير فإنه قد ينشغل بما يشاهده أمامه ينشغل كلبه بالذين يمرون ينشغل بك النظر إلى زينة أمامه أو النظر إلى أنوار أو سرود أو نحو ذلك ويصد بقلبه قلبه عن الإقبال على صلاته ولأجل ذلك ورد أنه عن استقبال شيء يشغل الصلاة يشغل قلب الإنسان لما صلى مرة النبي صلى الله عليه وسلم وقدامه فرجة أقد سترتها عائشة بكرام أله أعلى سترة فيها أعلى أي خطوط متلوية أو معترضة فقال أمن أميطي عني هذا الكرام فإن تصاوره تعرض لي أني إذا نظرت إلي ذكرت الدنيا لأنه أمام المصلي قد يشغل المصلي فثبت أيضا انه صلى الله عليه وسلم صلى مرة وعليه خميصة إلها أعلام فلما انتهى من الصلاة تطوع نزعها وقال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جاهم فإنها الهتني آنفا عن أن صلاتي بان بأنبجانية أبي جاهم فأفاد بأن المصلي يتجنب ما يشغله فالأعمى لا يشعر بهذه الأشياء التي قدامه فيكبر على صلاته بخلاف المبصر ومع ذلك أفضل المبصر لأنه يتوقى ما يعترض عليه وكذلك أيضا يعرف موضع سجدته موضع جبهته ويمصر موضع يديه ويمصر القبلة هذا هو السبب ومع ذلك إلى ما نعم من إمامة الأعمى وقد كانوا هذه البلاد يتولى الإمامة كثير من المكفوفين ولم تكره إمامتهم أبقي الشيخ محمد بن إبراهيم هو ضرير يصلي ويخطب أكثر من أنه خمسين سنة وكذلك الشيخ بن باز رحمه الله كان يصلي قبل مسجد الجامع إلى الى وفاته أداله على أن الأعمى إذا كان فقهًا وأفقه غيره أنه أولى وقاسوا عليه الأصم أنه تكره إمامته وهو قد يكون أشد ذكرها وذلك لأنه قد يسهو ولا يسمع التسبيح إذا قالوا خربه سبحان الله ما سمع إذا لذلك لا يصلي إلا عند الحاجة إلا إذا أمن أنه يخل بشيء من صلاته فإن بعض المصلين يقبل على صلاته ولا يلتفت بقلبه ولا بقالبه عن الصلاة كما ذكروا أن مسجد الوهيبي الذي في البلد تولى امامته رجل من على الرياض من على المرشد رحمه الله يكون نكث عشرين سنه يصلي به كامام الم يقول خلفه سبحان الله ما سخى مره ولا سجد لسه لانه يقبل على صلاته الاكلف على ما من صلاته وامامته رجل ذكر مسلم عادل قارئ فصحت امامته وانما كرهت الأكلف هو الذي لم يختن لانه ناقص بعدم عدم الختان ولانه قد يصعب عليه التطهر ألي أن شرعي الترتان كمال للطهارة كثير اللحن الذي لا يحمل المعنى إذا كان ما وجد إلا هو يجوز اللحن الذي لا يحمل المعنى حتى في الباتيا إذا قال الحمد أبدل الحمد الحمد الحمد لله رب رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يعني حركات أما إذا كان اللحن يشيل المعنى ولو لم يكن إهالة ظاهرة فعله يجوز إذا كان يكون مثلا الحمد لله رب العالمين يعني يكسر الله من يخص العلماء أو يقول أهدنا الصراط يعني من الهدية إلا من الهداية التمتم كثير مما يكون في بعضهم لطقة أو لحة في لسانه بحيث أنه يكرر التأم يكررها بأول كلامه إذا أراد مثلا أن يقول تجري، كررتها ت ت تجري. أنا ذلك. وو مثله أيضا الفاء الذي يكرر ألفا. إذا أراد يبتدي أبيها. إذا أراد يقول فأسقيناه، يقول ف كرر ف ف فأسقيناه. هكذا التمتام الذي يكرر التم هؤلاء تصح امامتهم كثير اللحن والتمتم مع الكراهه هناك من لا يصحح امامتهم يعني خلاف في الصحه ولا تصح امامه العاجز عن شرط او ركن الا بمثله لاخلاله بفرض الصلاه العاجز عن الفاتحه لا تصح امامته الا إمام بامثاله لان الفاتحه الركن العاجز مثلا عن الركوع عن القيام عن السجود الا تصح إمامته إلا ما استثني إلا بمثله كذلك العاجز عن شرط من الشروط مثلا الطهارة الذي ابتلى مثلا بالسلس لا يقدر عليه الطهر يجرب له ولا يقدر عليه امساكه هذا عاجز عن الطهارة فلا تصح إمامته إلا بمثله مع وجود خلاف أيضا وذلك لأنه ناقص الطهارة العاجز عن السترة لا شك أيضا أنه عاجز عن شرط اذكروا أنه يصلي جالسا إذا ما وجدنا عسطر به عورته يصلي جارسنا الثلاثة أبدو عورته فإذا لم يجد ما يلبسه اعتبرت صلاته وناقصه لأنه يصلي عريانا فالذي يجد الثوب الساتر أولى بأن يصلي من هذا العاري وعشباه ذلك استثنوا من القيام الامام الراتب بمسجد الذي رتب بهذا المسجد اذا اعتلى بان عجز عن القيام او عجز عن الركوع والسجود وترجى زوال علته يرجى ان تزول هذه العله فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وان صلى خلفه قياما اجاز ذلك يحدث مثلا انه يمنع من السجود اذا عمل عمليه في عينيه يمنعه الاطباء من الركوع ومن السجود فيشير الركوع وهو قائم يحني ظهره كليلا ولا تصل يده إلى ركبتين ويجلس ويحني ظهره كليلا ويرفع رأسه ولا يسجد على الأرض بوجهه فمثل هذا قد أجز عن ركنين ولكن يرجى زوال علته أباح له أن يصلي اماما ويرسلون خلفه كذلك ايضا إذا كان يرجى زوال علتي يعجز أبعا عجز عن القيام وصلى جالسا أثبت أنه صلى الله عليه وسلم مرة سكاط عن فرس وجحش شقه الأيمن فصلى جالسا في بيته صلى بهم جالسا وصلى وراءه قوم قيامه فاشار اليهم ان يجلسوا ثم جلسوا ولما صرف قال إنما جعل الامام ليعتم ب يعني ليقتدى به لان كلمه اما يعني اقتدى او اعتم يعني اقتدى ان اعتم به فلا تختلف عليه ثم قال وإذا صلى قائما فصلوا قيامة وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أكثر الروايات فصلوا جلوسا أو قعودا اجمعون هكذا هذا الحديث رواه عائشه ورواه جابر ورواه ايضا فيما يظهر ابن عمر يعني مروي من طرق عن عدد من الصحابه وفيه انهم يصلون وراءه جلوسا ولو كانوا شيئين لكن يرى بعضهم أنه منسوخ ومنهم الإمام البخاري والناسخ هو صلاته بهم صلى الله عليه وسلم في مرض موته <تصفيق> <تصفيق> لما جاءوا قد تقدم بهم أبو بكر جلس الى جنب أبي بكر فصار أبو بكر يقتدي من صلى الله عليه وسلم و أبو بكر قائم والناس الناس النبي أبي بكر و أبو بكر واقف فيقول البخاري ان هذا كان آخر الأمر وإنما يعمل بالآخر فالآخر من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيرى أن الأول ما سوء فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ومن العلماء من فرقوا لما جاء هذا الحديثان فيقولون اذا ابتدع وفى قائما ثم اعتل صلوا خلفه قياما وجوبا واذا ابتدع وفى جالس صلوا خلفه جلوسا ويصح قيامه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدا بهم ببيته ابتدع جالسا فامرهم بان يصيروا جلوسا وجري عنهم ان يقوموا وهو قائد وقال جئتم ان تفعلوا كما يفعل فارس والروم مع ملوكها يقومون وهم قعود هكذا فعرف بذلك ان هذا فرق والحاصل ان من العلماء من يقول يصلون قياما كالبخاري ولا يجلسون ابدا ومن من يكون يصلون قعودا وان صلوا قياما فلا بأس كما قال المؤلف هنا يصح قياما الذين العصر لم يامر صلى الله عليه وسلم الذين صلوا خلفه قياما ان يعيدوا ومن العلماء من يفرقوا فبينما إذا ابتدأ بهم قائدا، هيقعدون أو ابتدأ بهم قائما ثم اعتل هيقومون قال رحمه الله وإن ترك الإمام ركناً أو شرطاً مختلفاً فيه مقلدا صحة ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته ولا إنكار في مسائل الإجتهاد لعدم الدليل ولو قلنا المصيبة واحد ولو قلنا المصيبة واحد ولا تصح إمامة المرأة بالرجل لما تقدم ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود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 فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحة صلاة المأموم وحده لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فاهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس وروى الاثرم رحمه الله نحو هذا عن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما ولا يعرف لهم مخالف فكان إجماعا قاله في الكافي ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة قال الإمام الزهري رحمه الله مضت السنة أن لا يأم الناس من ليس معه من القرآن شيء ويصح النفل خلف الفرد لقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حديث محجن بن الأدرع رضي الله تعالى عنه فإذا جئت فصلي معهم وجعلها نافلة رواه الإمام أحمد وفي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه من يتصدق على ذا فيصلي معه رواه أحمد وأبو داود ولا عكس لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه متفق عليه وعنه يصح لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه متفق عليه وتصح المقضية خلف الحاضرة وأكسه حيث تساوت في الاسم رواية واحدة ذكره الخلال لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت <تصفيق> هكذا من تمام الاقتداء من ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه وكان تركه مقلدا صحت صلاته ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته فانه يعيد عندنا مثلا ستر المنكبين في الصلاه يرى الامام احمد انه واجب في الفريضه ويرى الشافعي أنه ليس بواجب الدليل الإمامي أحمد قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في التوب الأحد ليس على ألا عاتقه منه شيء فإن هذا نائل صريح فإذا صلوا كتبه بارزان انه لا صلاة له هذا اي شرط مختلف فيه الدليل الشافعية قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان التأب واسعا فلتحب به وإذا كان ضيقا فلتزر به إذا لم تجد له ثوبا واحد صغيرا فإنك تجعله عزارا يستر العورة من السودات إلى الركبة أكعزار المحرم. لذلك اذا رايت الذي يصلي وقد كشف عاتقيه فانك تنكر عليه لكن اذا كان مقلدا فله تقليده نشاهد مثلا في مكه المحرمين من الشافعيه يفرش احدهم ردائه ويصلي ليس عليه إلا الإزار فننكر عليهم ويقولون هكذا علمنا مشائخنا هل حاصل لو صلى إمام وقد كشب وصلى خلفه ومن يرى أن صلاته جائزة ومن يرى أن صلاته غير جائزة فالذين يقلدونه ويرون هذا المذهب إلى إعادة والذين يرون ان صلاته باطلة معيدون ولو كانوا كثير هذا مثال ومن الأمثلة في الواجبات من لا يرى مثلا الطمأنينة الطمأنينة عندنا أنها ركن وعند الأهنى انها ليست ركن ولأجل ذلك تجاهدون الذين يأتون من بلاد الأهنى وكالهندي والسن ساعة ما يركع يرفع ساعة ما يرفع يسكت لا يطمئنون فإذا صليت وراءهم وأنت تعتقد أن الطمعنينة ركن فإنك تعيد ولا يعيد الذين لا يرونها ركن لانه هكذا تقلد وهكذا تعلم إذا حصل أن من ترك ركن أو شرط الركن كالطمعنينة والشرط كستر العورة مختلفا فيه وكان مقالداً صحت ومن صلى خلفه ومعتقد مطلعاً صلاته أعاد لانه يعتقد أن صلاته باطلة يعيد أنه تترك ما تتوقف سعادة الصلاة عليه ولا إنكار في مسائل الإجتهاد لأنه نحن بيكوننا هكذا اجتهاد ائمتنا فلا تنكر علينا بمسألة اجتهادية ويسابعي يقولون هكذا اجتهد إمامنا ولو دليله ولا تنكر عليه بمسألة خلافيه يقول ولا تصحوا إمامة المرأة بالرجل كما تقدم ذلك في هذه ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض المميز الصبي الذي عمره سبع سنين ثمان سنين إلى عشر سنين لأنها بدون العشر لم يكن كأجبال ضعادة ولكن تصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله إمامته في النوافل يعني النوافل يتساهل فيها يوجد مثلا ابن عشر او ابن اي تسع من غيره فيصلي بهم قيام رمضان سواء يكرؤوا حفظا او يكرؤوا من المصحب والذين خلبوا لا يعرفون لا يعرفون شيء من القران فحيدوا ان الصلاة تنابلة وهي التراويح او صلاة الكسوف وهو يحسن ويعرف انجاز ان يصلوا خلفه واذا صلى صل فرضا وصلى معه اطفال مثله يعني كلهم في السابعه والثامنه والتاسعه والعشره فانه تصل حتى في العشره والحاديه عشر والثانيه عشر اذا لم يكن قد بلغ بلوغه بالاحتلال مثلا ويقم لخمسه عشر سنه يقال ابن مسعود رضي الله عنه لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود الحدود يعني العقوبات التي تعاقب على المعاصي لانه ما دام صغيرا يدعون البلوغ لو سرك ما قطع ولو قذف ما جلد ولو سكر ما جلد ما أتعجب عليه لأنه لي ليس معه فرادع ليست... لم يتكامل عقله قال ابن عباس رحيمة رضي الله عنه إلا يؤمن الغلام حتى يحتلم يعني ما أدعى ما قبل الاحتلام ما قبل البلوغ إلا يؤمن يعني في المرائض ونحوه إلا من ينكل من يخالف باسم ابن عبن مسعود من الصحابه النفل يتسامح فيه لانها نفل في ارك كل منهما في الامام والمامون وفرض مثله تصف الفرض مثله لانها نفل اذا كان من تسعه من عشر والذين يصلون معه كلهم ايضا صغار فانها تعتبر نافله ولا تصح امامه محدث ولا نجس يعلم ذلك المحدث الذي صلاه لم يتوضا أو انتقض وضوؤه في الصلاه فلا تصح امامته لكن اختلف هل يستخلف ام لا أكثر من يقولون لا يستخلف إذا سبقه الحدث فهل يجتريب واحدا يصلي بهم ام لا هكذا وكع الخلاف الشيخ شيخنا بن باز رحمه الله يرى الجواز وقع مرة أبي مسجد الرئاسة أنه بعدما كبر إما تذكر وإما انتقض وضوءه فانصر هواهم في الركعة الأولى واستمروا في صلاتهم ولم يستخلف أحدا ولكن تقدم واحدا في الصف الثالث وكمل بهم ولما انصرفنا سألته إننا أبقينا نحو دقيقة ونصف دقيقة بلا إمام فقال إن هذا الإمام الذي تقدم قد كبر وقام ما قام الإمام الذي قد انصرف فعجاز صلاته مع انه لم يكن استخدما وبكل حال الاولى أنه إذا سبقه الحدث أن يعمرهم بابتداء الصلاة أن يقول استأنفوا صلاتكم حتى يصل الصلاة من أولها بامام كامل الطفارة لأن الوقع قالوا صلاة المأموم ترتبط بصلاة الإمام فإذا فشدت صلاة الإمام بطلت الصلاة من خلفه هكذا قالوا فإذا تذكر انه محجز أو مثلا كان عليه الخفان أو عليه جوال قد انتهت مدتها فإن هو حال هذا إليه أن يستخلف بسرعة على ما اختاره الشيخ بن باز والقول الثاني انهم يأمرهم أن يستعنفوا صلاتهم وإن أمكنه أن يزيل النجاسة بسرعة إبهل ما استمروا في صلاتهم اعتبت انه صلى الله عليه وسلم كان مرتين يصلي عليه نعله فبعدما صلى بعض صلاته خلعهما اذا خلع الناس نعلهم فقال لماذا خلاتهم رايناك خلات فقال انه اوحي الي ان نبي قدر او اذى ولم يامر بالاستئناف ولم يكن ان صلاتي اولا بطلت بل استمر في بقية صلاته أعاكد هذا دليل من يقول أنه يبني على ما مضى لو تذكر مثلا أن عمامته بها نجاسة فخلعها أو أن أليس رويل أبيه نجاسة فخلعه بسرعة استمر في صلاته وإن احتاج الخلق إلى مدة إلى زمان إنهم يستعنفون هذا محدث أو نجس يعلم ذلك. <تصفيق> <تصفيق>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 رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة Laat فان جهل هو والماموم حتى انقضت صحة صلاة الماموم وحده لما روي عن عمر رضي الله عنه انه صلى بالناس الصبح ثم خرج الى الجرف وكان له فيه بستان فأراك الماء فوجد في ثوبه احتلاما فاعاد الصلاه ولم يعد ولم الناس وهكذا روى من نحو هذا عن اثم نوى عليه ولا يرضى له مخالفا فكان إجماعه هكذا قاله صاحب الكافي مثال ذلك إذا صلى وهو محدث حتى ولو حدث أكبر أكادة عثمان فصلى وهو أناسياً الحدث أو لم يتذكره أن الصلاه الصلاة فإنه يعيد وحدا أو مثلا عليه نجاسة على ثوبه أو على بدنه ولم يتذكر حتى انتهى من الصلاه اختلف فيما اذا كان قد علم بالنجاسه نجاسه في بول من بول أو من براز علم بها مثلا في الساعه العاشره او الحاديه عشر ضحى وتساهل ثم صلى بها ناسيها وصلى بها الظهر ولما انتهى من الصلاة يتذكر الأكثرون يقولون يعيد وذلك لأنه تساهل حيث لم يبادر بإزالتها ويرى بعضهم كشيخ الإسلام أنه يعفى عنه يطبق على ذلك على الحديث ارخيلي امتي عن الخطا والنسيان وقول الله تعالى ربنا لا تعاقبنا ان نسينا او اخطانا ان الجمهور يقولون انه تساهل وان الواجب علي ان ابادر بإزالة هذه النجاسة ولا يتساهل فيها ما تساهل أقيل له مقابل تساهلك تعيد حتى لو صلى صلاتين أو ثلاثا أو ما أشبه ذلك أقال مثلا إذا رأى أجر احتلال من على ثوبه ولم يتذكر ما تحتلم فماذا يعيد بناء على فعل عمر يعيد الصلاة من آخر نومه فإذا كان أقد أنام في الليل ولم يشر أن أحتلم صلى الصبح ثم نام في النهار في اول الصباح او في القيلوله ثم صلى الظهر ثم بعد صلاه الظهر راى اثر الاشكلاء على فاقديه او على ثوبه راى اثر المني وتحقق انه من اختلى الاشكلاء فماذا يعيد هل يعيد من صلاته الفجر لأنه صلى بعد نوم أو يعيد الضفر لأنه عد صلى بعد نوم في القيلولة يعيد من آخر نومه يعني هذا هو اليقين النومة في القيلولة أو في النوم الصبيحة هي التي يقدر أن هذا الاحتلام حصل فيها فعمر رضي الله عنه لما صل بأصحابه الصبح خرج إلى الجرف ولما أراد ان أن يتبول فرأى عشر البول الاحتلال إما على ثوبه وإما على بدنه فتعجب وقال اراني أحتلم ولا أشعر ثم إنه اغتسل وأعاد صلاة الصبح وهكذا حضروي عن عثمان وعلي أنهم أمروا بأن المحتلين مثلا أو الناس حدثة إذا وجد الحدث يعيد وحده إذا لم يعلم بالحدث إلا بعد الصلاة يعيد وحده ولا يعيد المصل ولا تصح إمامة الأم وهو الذي لا يحسن فاتح إلا بمثله لماذا سمي أميا لأنه على ما ولدته أمه أي كأنه بقي على جهله لم يتعلم شيئا منذ أن ولدته أمه فهو شبيه بالأم وقد تكون الأم عظى قارعة وعارفة ولكن هكذا اختله والأصل في الأميين أنهم الذين لا يكتبون ولا يقرؤون ويغلب ذلك على العرب قبل الاسلام يسمون اميين قال الله تعالى هو الذي بعثب الاميين رسولا منهم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث بهم رسولا منهم فالاميون هم الجاهله الذين لا يقراون ولا يكتبون وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبقي لا يقرأ ولا يكتب ولذلك أصف بذلك قال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته وقالوا من الحكمة في بكائه على الأمية أن يصدقه بأن هذا الكتاب ليس منه وإنما هو من الله ولذلك أنزل الله عليه وما كنت تتلو من قبله من كتاب فلا تخطه بيمينك إلى الأرتاب المرتل ألو كنت كذلك ألو قالوا نسخه يعني أكله من كتب من قبله يقال كيف ينسخ امي أمي لا يقرأ ولا يكتب إنما هو احي من الله مثل أمي يتصح صلاته بمثله يعني يصلي إماما الاميين الذين هم مثله لأنه عاجز عن ركن الصلاة من أركان الصلاة الفاتحة فإذا أجزنا صحت صلاته بمثله ولم تصح إمامته بل يلزمه أن يتعلم الفاتحة ولا يجوز له البقاء الاميه إذا كان قادرا ولكن العادة أن جاهلة الأعراض أن لا ش... يعرفون شيئا ان لم يتعلموا فيبقون على جاهلهم قال الزهري محمد بن مسلم بيشياب رحمه الله نضت السنة أن لا يؤمن الناس من ليس معه من القرآن شيئا يعني الذي اللي... لا يحفظ من القرآن شيئا للباتئة ولا غيرها وقد ذكروا أنه إذا أجز عن الباتئة يقدر على أن يقرأ مثلها لازمة الذي مره يقرأ سورة مثلها كسورة القرآن المعودة أو كليا الكافرون أو ما أشبه ذلك أما إذا أجز عن الكل فإنه يقتصر على التسبيح سبحان الله <تصفيق> الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر يصح النفل أخلف الفرد مع اختلاف النية الدليل بذلك القصة المشورة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في الخايف في حجة الوداع في منا ولما انصر فوحداه وبرجلين جالسين إي لم يصليا فأمر بهما فجاء بهما ترعد فرائصهما يعني من الوجل فقال ما منعكما أن تصليا معنا يقال قد صلينا في لحالنا فقال لا تفعل إذا صليتم في دياركم ثم أتيتم وصلي أمعنا تكون لكم منافلة وتسمى هذه إعادة الصلاة وتكون من دواءة الأسباب إذا جئت والناس قد صلوا الفجر وأنت قد صليت إذا جئتهم يصلون إذا دخلت معهم بنية النفل ولو كان وقت وقتنا... ناهي في حقك إذا جئت الناس ما صلى العصر وأنت قد صليت قرضا أو نفلا فصلي... يعني صليت وحدك أو صليت مع جماعة صلة العصر فإنك تعيدها معهم وتكون لك نافلة يعني أنك تتزوج بهذه الصلاة حتى لا تشاهد الناس يصلون وأنت جالس فإن بذلك شيء من التفريط. يتزود بهذه النافرة التي أدركت الجماعة وهم يصلونها يكره أن الإنسان يتتبع المساجد أن هذا غير منقول. لو قدر مثلا أنك تعرف أي ذلك الإمام يصلي بعد الأداني بخمس دقائق فصليت معه ثم عرفت أنه الآن ألم يصلي لأنه يتوسط فذهبت وصليت معه ثم عرفت ثالثا يتأخر وأنك ستدركه فذهبت وصليت معه معنى أنك اعدت الصلاة ثلاث مرات صليت واحدة فريضة وهي الأولى وصليت اثنتين نافلة بعد نافلة إن جئت لغرض فلا انك تصلي معهم وأما أنك تذهب إلى ما تقصدهم أي تقصدهم لأجل إعادة الصلاة فذلك غير وارد مثال الغرض إذا أتيت لاجل درس وجدت أولئك الذين ينتظروا الدرس في المسجد لم يصلوا ويصلوا معهم أو جئت مثلا لغرض لك غرض من فلان الذي يصلي في هذا المسجد وجئت المسجد ولم يصلي وإنك تصلي معهم وتقضي ما فاتك اذا وجدتهم قد صلوا من العشاء ركعتين ادخل معهم ولا تقول اصلي ركعتين وانو تحيه بل اذا صلوا انك تقضي ما سبقت به لانه لا بهذه المفاتيح فقضوا هكذا جاء بذلك محجان بن الأدرع وفيه فإذا جت وصل مع وجه الهنافلة يختلف فيما إذا كنت صليت وحدك بعض الناس مثلا يتسرع ويصل للعصر وحده ويقول يمكن الجماعه صلوا إذا ما يجئوا وهم وصلوا الصلاة فالصحيح أن الذي صلى الأولى من نية الفرد تكون فريضة والثانية تكون نافله ولو أن الأولى صلى منفردا وهذه صلى مع جماعة له اجر الجماعة ولكن لا تصل إلى الدرجات التي يسمى من عشرون درجة لأن نيتها إنما هي نافله أو لأن في الحديث كلكما نافلة اجلانا فينا في حديث عن ابي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ننصر فدخل رجل بعدما صلى فقال من يتصدق على هذا او من يتجر على هذا فَكَامَ رَجْلٌ كِلَئِنَّهَ أَبُو بَكَرُ الله عَنْهُ هذا الذي تجرى تصدق عليه صلاته نافلة صلى مع المفترض فدل ذلك على أنه يجوز أن يصلي, و... يصلي نافلة مع من يصلي الفريضة قوله ولا عكس هكذا اختاروا بمعنى أنه لا يصل المتنفل بالمفترضين وقالوا لأن المفترض صلاته آكد والمتنفل صلاته تطوع فلا يتقدم المتنفل بالمفترضين بل يقدمون واحدا منهم هكذا واستدلوا بهذا الحديث إنما جعل الإمام ليعتم به فلا تختلفوا عليه بمعنى أنكم لا تكونون يخلفه وأنتم عال فريضة وهو متنفل يكون في هذا اختلاف وكأنهم يجعلون الاختلاف عاما الاختلاف الحركات والاختلاف النيات لأنها هنا النية مختلفة النية هذا نفل ونية هؤلاء فال والرواية الثانية والعلى الأرجح أنها تصح صلاة المتنفل بالمفترضين يعني إمامتهم ودليل ذلك فعل معادن رضي الله عنه فانه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها فريضته ولما كان هو أقرأ قومه قومه وآه بحيه كانوا جاهلا إلا يحسنون القراءه كانوا ينتظرونه فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليهم واقام الصلاه وصلى بهم فصلاته نافله وهو امامهم وصلاتهم فريضه ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم أكره على ذلك وأنهم عرفوا الحكم ولم ينكر أنهم قالوا لا تقدم بنا أو إمامنا منا بل يقدمونه ويرضون بإمامته يقول وتصح المكوية يا خالف الحاضرة إنسان مثلا عليه صلاة الظهر بالأمس أكاد نسيها وجاء وجماعة إلى وجاء وجماعة يصلون صلاة الظهر تذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمس صلى معهم نيته صلاة مثلا يوم الأبعاء وهم يصلون صلاه يوم الخميس هذا لا بأس كلها صلاة واحدة الظهر وظهر أو مثلا نسي صلاة الظهر يوم الأبعاء وصلى بعدها صلى العصر المغرب العشاء الفجر الظهر ولما صلى الظهر يتذكر أن عليه ظهر الأمس وجد جماعتنا صلوا صلى معهم هم ظهر هذا اليوم وهو ظهر أمس هم ظهر الحاضرة وهو ظهر المقضية وكذلك ذلك أيضا أكثر عم يفعل ذلك إذا اتذكر أن عليه صلاة الظهر قبل أمس وأراد أن يصليها الآن وكبر وجاء جماعة وقدموا صلناه. هم مناظرا حاضرا وعين ويا ظهرا مقضية أي ظهرا ماضية أي تساوتها في الاسم واختلفتها في الوقت الحاصل أنه سواء كان الذي يخفي الماضية إمام بالذين يخطون الحاضرة أو مأموما يصلي خلف من يصلون الحاضرة هكذا يذكره الخلاق لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت هذا فيما إذا اتجابت فصلاة واحدة ولكن إذا اختلفت الصلاة وهو أمر يتعم به البلوى اختلفت الصلاة فالفكهة في هذه يقولون لا يجوز وبعض مشايخنا شائخنا كالشيخ من فلس يتساهل ويجيز لأهل يقع في أيام الجمع أيام المطر يأتي أناس ما صلوا في المغرب يجدون الإمام يصلي العشاء فهل يدخلون معه؟ وتكون مغربهم وعشاءه او لا يدخلون بل يصلون وحدهم فالشيخ ابن باز يتساءل ويقول يجوز تحصيلا للجماعه واما مشايخ المتقدمون فيمنعون على اختلاف الاسم الشيخ محمد بن ابراهيم سئل مرارا فقال من داخل من الذين يتخلفوا يصلي المغرب وحده ثم يدخل معه ببقية العشاء وكذلك الشيخ ابن همعيد وغيرهم من المشايخ الذين ادركناهم قديما هكذا ويقع مثل ذلك ايضا في مساجد الطرق لأنه يصل إلى الجمع يحصل الجماعة بها بين الإشاءين فإذا جاء جماعة وهؤلاء يوصلون الإشاركتين قصرا والآخرون ما صلوا المغرب فهل يصلون معهم ركتين ثم يتمون يأتون بثالثة أو يوصلون وحدهم اختلاف موجود الذين يكونون يصلون وحدهم يقولون اختلاف السنتين هذه عشاء وهذه مغرب هذه مقصوره وهذه هذه ركعتان وهذه اراء ثلاثه فلا يصلي هؤلاء خلف هؤلاء وعلى قاعده الشيخ بن باز رحمه الله ان ذلك يجوز واذا كانوا متمين يعني كأي يعمل جمع يدخل معهم بصلاة المغرب بصلاة المغرب وهم في الإشار كيف يفعل بعض يقيل إنه يصلي ثلاثا إذن ما ينتظرهم إذا يتضر الرابعه ويسلم ويسلم معهم ثم يقوم يصلي العشاء. وقيل وكان الذي اختاره الشيخ انه يتشهد يصل ثلاثه ينوي مفارقه الامام فيصلي ثلاثا ويتشهد واذا تشاهد سلم ثم دخل معه ببقيه صلاه امنيه العشر هكذا واما الصلاه الظهر خلف ما يصل للأصر ففيها ايضا خلاف البقاء هؤون يقول أن لا تجوز الاختلاف الاسم، وذكر عن شيخ الإسلام من التيمية أنه يجيزها اذا إفاتتك صلاة الظهر وجئتهم يصلون العصر ودخلت معهم أنت نيتك ظهر ومعيتهم عصر فتصلي خلف من يصلي عصرا من الظهر وذلك الاختلاف عدم الاختلاف الذين منعوا ذلك قالوا اختلاف الاسم ولكن لما عرفنا أن الصلاتين عددهم واحد هذه أربع وهذه أربع هذه سرية أهدي سرية أو أنهم أعضوا يجمعان يجمعان في السفر هل مانع حينئذ أن تصلي نيتك ظهر ونيتهم عصر أو كذلك بالعكس هذا هو الأكرم يا هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم